119. الذي ليصدون عن سبيل الله ويبهونها عوجا وهو بالآخرة كافرون 110. وبينهما حجاب 111. وبينهما حجاب 112. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا الاهواس رجال يعرفون كلا باسماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون لَن يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَصְرُخُونَ وَإِذَا عُصِرَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِذَا عُصِرَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَهْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ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 أقسمتم لا ينال الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب الناس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 ويأخذوا دينهم لهما ولعدا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء